وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا لَهُ الْخَرِيفَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَهَٰ كنالهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النهاية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 كيداً فجعلناهم لسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشّرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن يا أنا في المنام أن يا أذبح كفر ماذا ترى؟ قال يا أبا تفعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما لَمَّا وَتَّلَهُ لِلْجَهْدِين وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيم قَدْ تَرَىٰ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ in